لا يخلغون شيئا وهم يخلغون ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ب ر ا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وغال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ف ك افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا و غ ا ل أ ا اساطيل ا ل أ و ل ي ن اكتتبها فهي تملى عليه ب ك ر ة و أ ص ي ل ة قل أ ن ز ل ه الذي يعلم السر في السماء و ا ل أ ر ض إ ن ه كان غفورا رحيما هذه ا ل آ ي ا ت البينات من ا ل آ ي ة واحد الى ا ل آ ي ة سته الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ا ت يبين لنا تبارك الذي نزل الفرغان على عبده و ك ل م ة تبارك أ ي ك س ر ه البركه والخير و ا ل ز ي ا د ة الذي نزل الفرغان على عبده ليكون للعالمين نزيرا هذا ا ل ق ر آ ن إ ن ذ ا ر عالمي ج م ع عند الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يبين صفاته الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فغدره تغذيرا ولكن مع هذا تعالوا شوفوا المشركين والكفار مع البيان الواضح يقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آ ل ه ه من دون الله سبحانه وتعالى آ ل ه ه من البشر آ ل ه ه لا يخلغون شيئا وهم يخلغون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا وكم من ا ل آ ل ه ه الا اتخذت على تاريخ ا ل ب ش ر ي ة ما تعد ولا تحصى كما قال تبارك وتعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم رسل قد غ ص ص ن ا ه م عليك ورسل لم نقصصهم عليك وغال الذين كفروا هذا طعن قديم هكذا ص ف ة الكفار من قديم الزمان وغال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افك ن افتراه خافوا ل ر س و ل قالوا الكلام ده كلام افتراه الرسول ب ر ا إف كذب وقالوا أ ع عليه ا ن ه و آخرون م لأنه عرف يعرف ا يكتب ق افكا ل ل عملية ع م ي إ وعملية و كزب ك ه ذ طبيعة افتراه ل ل م ش ر ك ك ي ن و ا ا الطعن الدعوة الزمان وقالوا ر من في إفكا ف قديم و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن لكن ربنا قال فغجاؤوا ظلما وزورا وقالوا م ش و ف و كده و ق ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ا ك ت ت ب ه ا أساطير ا ل أ و ل ي ن معناه خرافات ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ا ك ت ت ب ه ا ما لأنه بيعرف يكتب ل ك ن قد يجوز كتبوها اليهو اكتبها ت فهي تملى عليه بكره ة وأصيلة, وأصيلة ولكن يرد الله سبحانه واصيلا ل ا ل المشركين يعلم السر في السماء و ا ل أ ر ض والحمد لله ا ل آ ي ا ت إ ن ه كان غفورا رحيما لولا كسرت ا ل م غ ف ر ة وكسرت ا ل ر ح م ة لكان الله سبحانه وتعالى كل الذين يتلاعبون بهذا ا ل ق ر آ ن أ و يطعنوا في ا ل ق ر آ ن أ و في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لولا كسرت ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة لكان ربنا ينتهي منهم أ و ل ب أ و ل وبعدين ما وقف كذا أ ي ض ا ما شوف شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وغالوا ما لهذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون, فيكون معه نذيرا او يلغى إ ل ي ه كنز ي أ ك ل منه م ليه ليه يجي هو براه ليه ما يكون معه ملك ع ش ا ن ي ن ز ل معه ا ده كل ط ب ي ع ة المشركين ع ش ا ن ه يشكك الناس في ا ل د ع و ة أ و يلغى إ ل ي ه كنز بدل ما يشتغل ويمشي في ا ل أ س و ا ق لما ي يرمله دراهم من السماء ي أ ك ل منها أ و يلغى إ ل ي ه كنز أ و تكون له ج ن ة ي أ ك ل منها لما ي يكون عنده ج ن ي ن ي أ ك ل منها وينتهي بدل ما يكون تعبان بهذه ا ل أ ش ي ا ء ويمشي في السوق و ي أ ك ل من هنا و ي أ ك ل من هنا كذا بعدين وقال و الظالمون ا ان تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا هكذا المشركين الدعوة من صدر الدعوة يطعن في ا ل ق ر آ ن يطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ل ا ن الطعن د ه ما ح ا ج ة ج د ي د ة دي ط ب ي ع ة المشركين من صدر ا ل د ع و ة عشان كدا ربنا سبحانه وتعالى يبين طبيعتهم ويبيع أ ش ي ا ء ب ق و ل و ه ا وبعد كدا آ خ ر ح ا ج ة قالوا ان تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا د ه رجل م س ح و ر و ك ل م ة مسحورا م ع ن ه معناه ا ل م س ح و ر عقله م ا سليم عشان كدا لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فظنوا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 و أ ن الذين آ م ن و ا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أ م ث ا ل ه م ف إ ذ ا لغيتم الذين كفروا فضرب الرغاب حتى إ ذ ا أ س خ ن ت م و ه م فشدوا الوثاغا ف إ م ا من بعد و إ م ا فداء حتى تضعوا الحرب أ و ز ا ر ه ا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين غتلوا في سبيل الله فلن يضل أ ع م ا ل ه م س يا ه ه د ي ويصلح م ب ل ويدخلهم ه م ايها ل لهم ج ن ة عرفها ا أ ي الذين آ م ن و ا إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ويثبت أ غ د ا م ك م والذين كفروا فتعسل لهم و أ ض ل أ ع م ا ل ه م ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م افلم يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا غ ب ة الذين من قبلهم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 وهذه ا ل ص و ر ة تسمى ص و ر ة ا ل غ ت ا ل أ ي ض ا وتسمى ص و ر ة محمد في هذه ا ل ص و ر ة ت ب د أ بالهجوم على الكفر الذين كفروا وياريتها وقفوا على الكفر بتاعهم مع إ ن ه م كفروا ايضا كمان أ ض ل و ا الناس معهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وكل إ ن س ا ن ملحد كافر لا بد أ ن ي أ خ ذ معه شله من الناس ما يكتفي ب ا ل ح ا د في نفسه وما, يحتف... وما يكتفي بكفر في نفسه لا بد أ ن يخطط. يخطط يلقى خ ط ط ي الذين لم يتبصروا بهذا ا ل ق ر آ ن يلقى الناس الماقروا كتاب الله ولا ف ه م هديه رسول الله من الرجال والنساء يسوقهم معهم ليه ل أ ن ه لقاهم فاضين ما عندهم أ ي ح ا ج ة يدخل لهم السموم بتاعه يدخل لهم ا ل إ ل ح ا د والكفر عشان كذا ربنا يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أ ض ل أ ع م ا ل ه م أ ع م ا ل ه م ض ا ل ة حتى كان في أ ع م ا ل تانيه ف ي ه خير طالما في الحاد وفي ا ل ك ف وفي إ ن ك ا ر للحديث وفي تغيير في فهم كتاب الله ب ر ض و عندهم أ ع م ا ل خير كلها ضاله اضل أ ع م ا ل ه م وبعد كده ربنا يقول والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و آ م ن و ا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أ ص ل ح بالهم ودي إ ش ا ر ة لكل إ ن س ا ن مؤمن عشان يعرف الحق جاي من وين طباعه كتابه بتاعت ناس مصدريتو ي ن جاي من ياتو مكان الحق جاي من مكان واحد معين الا وهو السماء عشان كذا ربنا يقول والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و آ م ن و ا بما نزل على محمد ل أ ن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان كاتب ولا كان عنده ف ل س ف ة قبل الدين د ه كان رجل أ م ي لا يعرف يقرأ ولا يكتب ربنا انزل له هذا ا ل ق ر آ ن وعلم ا ل ق ر آ ن وربنا يقول لما كنت تدري ما الكتاب ولا ا ل إ ي م ا ن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ف ي آ ي ه تانيه يقول ليه ولا تخطه بيمينك اذا ل ر ت ا ب ا ل م ط ل و ن عشان ك د ه نزل على محمد مش ف ل س ف ة بتاعته ولا كلام بتاعه أ ب د ا دين الله سبحانه وتعالى أ ن ز ل ه الله سبحانه وتعالى لرجل أ م ي لا يعرف ي ق ر أ ولا يكتب عشان ما يدخل فيه شكك وربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نزل على محمد وهو الحق من ربهم مش من جهه ثانيه هذا الصنف ربنا قال كفر عنهم سيئاتهم و أ ص ب ح بالهم ذلك ب أ ن الذين كفروا اتبعوا الباطل ما تفتخروا الكفر يا اخوان ج ن س ي ة أ و خوايات كفار س و د ا ن ي ة مسلمين الكفر اتباع يا إ م ا تتبع الحق الذي نزل على محمد أ و تشرع أ و تلقى من يشرع ليك وتتابع هذا هو الكفر عشان ك د ه ربنا قال ذلك ب أ ن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أ ي شيء ما نزل على محمد باطل أ ي نظام ما أ ن ز ل ه الله سبحانه وتعالى على محمد فهو باطل مهما يصنفه الناس ومهما يعملوا له و أ ي إ ن س ا ن يتابع ده ب ي ك و ن كفر بالله عشان ك د ه ربنا قال ذلك ب أ ن الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آ م ن و ا اتبعوا الحق من ربهم شوفوا يكرر الكيف عشان يوريك الحق جا من وين اتبعوا الحق من ربهم مش من ج ه ة ث ا ن ي ة مش من مؤلفات الناس الحق مش مؤلفات الناس أ ب د ا الحق جاي من عند الله سبحانه وتعالى عشان كذا ربنا يقول وان الذين آ م ن و ا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم عشان يبين لكم الايات بكون واضحه بعد كذا ر ب ن ا سبحانه وتعالى يقول فاذا لغيتم الذين كفروا فضرب الرغاب حتى إ ذ ا أ س خ ن ت م و ه م فشدوا الوساق وهذه هي مهمه ة المؤمنين م م ة المؤمنين م ح ا ر ب ة الكفار سواء كان الكفار الزمان أ و الكفار الحسه ولا بد الناس أ ن يعرفوا ا ل ك ف ر الزمان و ا ل ك ف ر ا ل ح س ل مستوى واحد وربنا يقول أ ك ف ا ر ك م خير من أ و ل ئ ك م أ م لكم ب ر ا ء ة في ا ل زبر هذه م ه م ة المؤمنين ضرب الكفار عشان كدا ربنا سبحانه وتعالى يقول ف إ ذ ا لغيتم الذين ك ف ر و ا فدرب الرغاب ودرب الرغاب ده معناه عشان تعرف محل الغتل, الغتل معناها خنق الرغاب قطع الرغاب فضرب الرغاب حتى إ ذ ا أ س خ ن ت م و ه م أ ي معناه حتى إ ذ ا شديتم عليه الضرب أ س خ ن ت م و ه م معناها قتلتوهم غتل شديد جدا وانتهيتم منهم ن ه ا ي ة ف ظ ي ع ة بعد كده يقول ف ش د ا ل و س ا ق وشد ا ل و س ا ق معناها ا ل أ س أ م ا الكفار نظامهم كده أ ص ل نظام الكافر في ا ل إ س ل ا م الغتل عشان كذا ربنا يقول ف إ ذ ا لغيتم الذين كفروا فضرب الرغابي حتى إ ذ ا أ س خ ن ت م و ه م فشدوا الوثاق ف إ م ا من بعد و إ م ا فداء إ م ا ان تتمنوا عليهم وتفكوهم بعدين لمن تنتهوا منهم وتخسروا شيقتهم أ و تفدوهم ت أ خ ذ و ا منهم أ م و ا ل هكذا نظام الكفار مع المؤمنين عشان كذا ربنا يقول ف إ م ا من بعد و إ م ا فداء حتى تضعوا الحرب أ و زارها ل غ ا ي ة ما تنتهي ا ل ح ر ا ب ه تحت المشركين اما ل ك ف ا ر أ ناس مؤمنين عايشين مع كفار و ي و ا د ا الكفار لا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يودون ما حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أ و أ ب ن ا ئ ه م أ و إ خ و ا ن ه م إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم لو أ ر ا د الله سبحانه وتعالى أ ن ينتصر من هؤلاء الكفار الملحدين المشركين لانتصر منهم لكان ممكن ي غ ت ل ه م ب أ ي ص و ر ة من الصور وعند ه ا ل إ م ك ا ن ي ا ت كان يرسل لهم ملك يصيح فيهم أ و كان ممكن ينزل لهم أ ي شيء من السماء ينتهي منهم لا لكن ربنا ما ع ا ي ز كذا ليه عايز يختبركم ا ن ت و ا ل مؤمنين تكتلوا كفرد ا و ل ا ت خ ل و ه ي عيش بينكم ا ت عشان كذا ربنا يقول ولو شاء الله ل ا ن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض عشان يختبركم يشوفكم اذا في واحد ملحد كافر ح ت ق تلوه ولا ح ت تفرجوا فيه و تعينوا على البعض البتاع و شان كذا ربنا يقول ليبلو بعضكم بعض و ا لذين قتلوا في سبيل الله ف ل ن يضل اعمالهم اي انسان جاهد مع الكفار مات د ا ما مات د ا عمل هناك موجود جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم ا ل ج ن ة ع ر ف ه ا لهم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ه و ن ص ر ت الله معناها إ ذ ا ك ا ن ب تضرب الكفار وتجاهد الكفار وبعد كده انتم ت غ و ن و ا ب ك د ه نصرت الله معناها نصرت دين الله ربنا ما في جيش لا يرجع يحاربه ر ج لكن إ ذ ا أ ن ت م مؤمن ربنا يقول يا شرط يا ايها الذين آ م ن و ا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم ل واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم وهكذا و ا ل آ ن أ ق و ل ه ا ص ر ا ح ة الله سبحانه وتعالى من على رئيس هذه الجوله بانه حكم شرع الله وبعد كده نصر دين الله, الله. كل كل الله ونصر لشرع ي الله ومعنا هذا إ ن شاء الله ح ينتهي كل الكفار المشركين ل والمبتدعين و ت ر شريك ج ع العبادة لا لله له وحده كما س م م م ع ت ا جاء في خطاب ا في ل ر ئ ي س وإن ش الله ء ا هذا وتقروه الخطاب الجرائد عشان تعرفوا الحقيقة ظهرت الآن حيجي في ظهرت ن سبحانه أ ل الله س وتعالى أ ن يعينه ويوفقه وهذه ن ص ر لله ل أ ن ه اي س ن ط عن دين الله مين الحي من الحياه من القصاص برب الرغاب معناها الغتل معناها إ ز ا ل ة الراس من الجسد هكذا ب ا ل ن س ب ة لكل إ ن س ا ن ملحد كابر د جزاه وربنا يقول إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م وبعدين يقول والذين كفر هؤلاء الكفار المشركين ربنا قال فتحسن لهم و ا ل ت ع س معناها دعاء من الله فتحسن لهم و أ ب ط ل أ ع م ا ل ه م سب ب شنو ربنا قال ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله كرهوا كلام الله كرهوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لان محمود محمد طه جاب رساله اخرى غير رساله من السماء, الرسالة من السماء انتهى منها ويكفيه كفر والحاد بس كلمه الرساله التانيه في الاسلام كتاب الفه قال الرساله التانيه في الاسلام و م ع الرساله التانيه في الاسلام م ع ن ا رساله محمد أ م ا ا ل ر س ا ل ة الفه أ ل وجبيها ليه ر س ا ل ة محمد ما تصلح للغرنا ل ع ش ر ي ن أ م ا ر س ا ل ة محمود محمد طه هي اللي بتصلح وهذا كفر صريح جزاه هذا وربنا سبحانه وتعالى أ م ه ل و ا وقدر ما تحدثنا وقدر ما ناغشنا مع حتى الذين اتبعوه نعرف إ ن ه م جهله ا بفهم كتاب الله لم نجد منهم شيء ل أ ن ه دخل لهم سموم ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل واداوا ل ف ر ص ة ا ل ك ا ف ي ة عشان يتوبوا يرجع رفض إ ل ا أ ن يمت و على الكفر و ا ل إ ل ح ا د والشرك والعياذ بالله وهكذا نجح الرئيس في إ ن ه نصر دين الله وربنا يقول إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م والذين كفروا ف ت ع س ن لهم و ض ل أ ع م ا ل ه م و أ ق و ل ص ر ا ح ة كانت هذه أ ي ض ا ب ا ل ن س ب ة للرئيس ذاته امتحان اختبار ليبلوكم عشان يختبرك يشوفك إ م ا برضه ت ت ن ا ز ل ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من عليه وفهموا الصواب وفهم ونجح في هذه ا ل م ه م ة ونصر ب ي ن الله وهكذا حتمشي ا ل ع م ل ي ة ب ا ل ن س ب ة لكل الملحدين والمشركين اللي بيقو سبب ل إ ض ل ا ل الناس وربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ع ط اعمالهم بعد كده ربنا يقول افلم يسيروا في الارض وينظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وشوف ك ل م ة د م ر عشان كذا ا ل س ف و ر ة دي ص و ر ة ع ج ي ب ة ت د م ي ر كل الملحدين والمشركين في صدر ا ل د ع و ة ربنا دمر عليهم دمر ه م كيف كل ما ا س ل ل ه م رسول عشان يعبد الله وحده اتبعوا اسيادهم اتبعوا كبراءهم عبدوا ن اسود وسواع و ي غ و ز و اللات و ا ل ع ز ة و ربنا دمرهم ت د م ي ر ت د م ي ر دا معناه شنو معناه إ ن ه أ ب ل غ اي ابلغ, أبلغ اللشيلم يكون معناها التدمير معناها ح ت ا هم ورمى فيهم م ر ة و ا ح د ة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول دمر الله عليهم وللكافرين أ م ث ا ل ه ا ذلك ب أ ن الله مولى الذين آ م ن و ا الله مولى الذين آ م ن و ا أ ي ناصرهم والمؤيد ه م المؤمنين عندهم ولي الله وللذين آ م ن و ا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 الملحدين ا ل آ ن ي أ ك ل و ا ويتمتعوا كما ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا م والنار مسؤل لهم و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة آ ل عمران من الايه خمسه وثمانين الى الايه واحد وثسعين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 إ ل ا الذين تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ف إ ن الله غفور رحيم إ ن الذين كفروا بعد إ ي م ا ن ه م ثم ازدادوا كفرا ل م تقبل توبتهم و أ و ل ئ ك هم الضالون إ ن الذين كفروا وماتوهم ا كفار فلن يقبل من أ ح د ه م ملء ا ل أ ر ض ذهبا وليفتدى ا به أ و ل ئ ك لهم عذاب أ ل ي م وما لهم من ناصرين وما يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه ه ل ي ل أ ن الدين ا ل أ خ ي ر ا ج ب ه ه م ح م د صلى الله عليه وسلم وهو دين ا ل إ س ل ا م أ ي دين بعد كده اتنسخ ومفروض الناس يفهم العمليه يفهم صحيح وكل الرسل و أ ش ا ر إ ل ى الدين د ي ع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أ ش ا ر له عيسى واذ قال عيسى بن مريم ي اني ب إ س رسول ا ئ ي إني ل ر الله إ ل ي ك م مصدغا لما بين يدي من ا ل ت و ر ا ة ومبشرا برسول ي أ ت ي من بعد اسمه أ ح م د فلما جاءهم بالبينات غالوا ه ذ سحر افترى مبين ومن أظلم ممن افترى على ل ل ا هذا ا ل ك ب وهو يدعى إلى ل إ سحر ل والله لا ا م يهدي ي ليبثئوا د و نور ن الله ه ه أ ف مبين والله متم نوره ولو كره الكافرون هو رسوله الذي أرسل كره متم ا ل ه د د و الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولذلك المشركين معزين دين الرسول ربنا قال ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا ف ل ن يقبل منه رضوا الناس ام لم يرضوا وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين كيف يهدي الله غ و م كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وكثير كثير الكفر بعد وحده شهد لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله و ي ت خ ذ آ ل ه ا مع الله يدعوها ويستعينوا بها ويستغيثوا بها و ي ش ا ك ل و ا ل ي ه ا ويضربوا بها وبعدين يسموا نفسهم مسلمين هذا كفر بعد ا ل إ ي م ا ن زلت اقول لك قال الله يقول لك فلان ما قال كذا ل ناس فلان ما قالوا كذا وهذا هو الكفر الصريح وذي ربنا قال ما بيهديهم كيف يهد ي الله قوما كفروا بعد إ ي م ا ن ه وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهد القوم الظالمين اولئك جزاهم أ ن عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إ ل ا الذين تابوا باب ا ل ت و ب ة مفتوح الا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا ف إ ن الله غفور رحيم باب المغفره مفتوح تبقى و إلى معياته ط ر ي ق ة بعد م ا ت و ب ترجع إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم م لمن يقول يقول يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنط من رحمة جميعا الرحيم ربكم مش تمشي لواحد مضيء إلى ربكم معنا وأسلموا من يأتيكم ثم ما إليكم من عشان عبادي على بعد أرجع العذاب الاتباع واتبعوا ربنا يا الذين أسرفوا لا الله الله الذنوب الغفور وأنيبوا لواحد وأنيبوا الله لا وأيضا تغنط إن إنه أن تنصرون أحسن أنزل كده كده ك هو يغفر ر قبل ب يقول يقول يقول إلى إلى إلى له في قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب بغته و أ ن ت م لا تشعرون أن تقول نفسني تقول س ح ر بعد التوبه وإن ك لمن الساخرين أ تقول كنت لو أن الله دانيل كنت من المتغين. أو تقول حين ترى ع ذ لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى فأكون أن من أيتي كرة جاءتك فكذبت ب قد ارجع و ا س ت ب ت وكنت ترى ويوم كذبوا و الكافرين من الذين الغيامة الله على و مسودة مثول ه ه جهنم م للمتكبرين أليس في د الى ل ت و ب ع كتاب الله و ر ج ع إ ل ى ه ان ر س و ل ا ل ل ه م ش و ح د ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ب ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ط ر ع ل م ان ت ت ع م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ان ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ا تتعلم ان س ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتي لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ل أ ن الناس يترددوا يدخل مع ذيل ي م ر ق منهم و ا يتحول من د ي ج ل ل ط ر ي ق ة الثانيه هذا كفر ايمان ش و ي ة وكفر ش و ي ة إ ي م ا ن ش و ي ة وكفر ش و ي ة وهكذا و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة التوبه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آ ب ا ء ك م و إ خ و ا ن ك م أ و ل ي ا ء إ ن استحبوا الكفر على ا ل إ ي م ا ن ومن يتولهم منكم ف أ و ل ئ ك هم الظالمون أ خ و ه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 أ ب و ك و ل ايضا أمك إذا اختاروا ر ط ق طريق الشرك والكفر ما أتمشي معاهم لأنهم دير اختاروا, إيه اختاروا طريق بتاع الكفر والعياذة بالله لأنهم تمشي دير و ي أ يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة ا ل ت و ب ة يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما غالوا و ل غ د غالوا ك ل م ة الكفر وكفروا بعد إ س ل ا م ه م وهموا بما لم ينالوا وما نغموا الا أ ن أ غ ن ا ه م الله ورسوله من فضله ف إ ن يتوبوا يك خيرا لهم و إ ن يتولوا يعذبهم الله عذابا أ ل ي م ا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما لهم في ا ل أ ر ض من ولي ولا نصير والله سبحانه وتعالى يقول يا ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين وجهاد الكفار الغت وجهاد المنافقين باللسان باللسان يبين لهم الحق ولكن الله سبحانه وتعالى أ ي ض ا بين إ ن المنافقين بعدما انكشفوا للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تغوم على غبري معناه, إيه؟ معناه انهم برضو كفر والكفار والمنافقين ش قريبين لبعض قريبين بعض ودي كلها صفات بخطه الله سبحانه وتعالى عشان الناس يكونوا على بين و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة ابراهيم الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس الغرار وجعلوا لله أ ن د ا د ا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا ف إ ن مصيركم إ ل ى النار أ ل م تر ى وأن الى إ ش ا ر للرسول ة ل ص الذين ل عليه وسلم ولكل من يقرأ الغرآن ده ألم ترى إلى ل ه ده يقرأ من ترى ا بدلوا نعمه الله كفرا بدلوا شرع الله بدلوا كتاب الله بدلوا دين الله كل ج م ا ع ة أ ل ف و ا ومش محمود محمد طه براهو ك ت ا ر المشركين الالفوا كتاب ادعوا إ الالوهيه وادعوا الربوبيه مع الله سبحانه وتعالى قالوا للناس ادعونا نحن اسرع من الله وتعالوا لينا نحن ونحن الملوك وكل الملك اجمعه اعلاه واسفله في طيربتنا هذا الحاد وكفر وشك ان شاء الله الدوله تنتبه الى هذه الكتب المليئه بها كلها الكفر والشك وبعدين تحاكم اصحابه او يتوب الى الله كتب كثيره الفت للناس ربنا يقول و غ ا ل ربكم ادعوني استجب ي لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين واحد يؤلف ك ت ا ب يقول لهم لا و إ ن كنت في هم وكرب فنادني إ ذ ا قلت يا فلان أ ت ي ك ب س ر ع ة الله ب غ ش ك أ ن ا ب ج ع س ر ع منه هذا كفر مفروض الأشياء دي كل الكتب دي مفروض تراجع لانه دير الكفر بتاع التصوف القديم من زمان ويوم اسكنه ليه حسنات التصوف كل ما جاء في هذه الكتب ما هو إ ل ا إ ل ح ا د وكفر أ ي و ب لما دعانا عن دبلوته أ ج ا ب ه الله إ ج ل ا ل ا لدعوتنا نار الخليل خبت من ث ر ه تفلتنا ونار موسى أ ب ا ء ت من محاسننا اكتر دك وموسى خرم ن ساغا لما ر أ ى النور إ ج ل ا ل ا لرفعتنا وربنا يقول و ايوب أ إ ذ نادى ربه ا ل ن ي م ة ا ل س ن ي ة ا ل ضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين ربنا يقول فكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا وذكرى للعابدين هؤلاء كلهم حرفوا كتاب الله وادعوا ا ل أ ل و ه ي ة وادعوا الربوبيه كتب م ل ي ا ن ة يقول لك ص ل ا ة ا ل ف ا ت ح ة تساوي ا ل ق ر آ ن سته الف مره هذا إ ن شاء الله كل ك ل ا تراجعها ب اما السياده يتوب ويرجع الى الله و ا ل ع ب ا د ة تكون لله وحده و إ م ا أ ي ض ا المقص موجود ي ق ص الرقاب ل أ ن ه ده كفر صريح إ ذ ا الناس ما تابوا منه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أ ل م تر ى الم تر ى ألم ترى إلى, ألم الى الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء اتخذوهم إ يعبدوهم ه ي ي ع ق ع اليهم ويسجد و اليهم من رب السماوات و ا ل أ ر ض غل الله غل أ ف ت خ ذ ت م من دونه أ و ل ي ا ء لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ب ر ا غل هل يستوي ا ل أ ع م ى والمصير أ م هل تستوي الظلمات والنور أ م جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم غل الله خالق كل شيء وهو الواحد الغفار يد يد صريح وربنا يقول أ ل م تر الى الذين بدلوا ن ع م ة الله بدلوا كتاب الله بدلوا شرع الله بدلوا آ ي ا ت الله وبهذا التبديل حصل إ ي ه أ ح ل و ا غومهم دار البوار كل واحد ساق ليه قطيع من الناس قطيع د ي ن وليهم فلان و د ي ل وليهم فلان و د ي ل سيد فلان و د ي ل سيد فلان وهذا هو الشرك البخلف في النار وربنا سبحانه وتعالى يقول منيبين إ ل ي ه واتغوه و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أ م ا ا ل آ ن يجب الناس أ ن يرجعوا كلهم إ ل ى كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا يقول للرسول إ ن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ر س و ل بريء من هؤلاء الذين تفرغوا باسم الدين ليه ل أ ن ه الدين واحد كتاب واحد رسول واحد إ ل ه واحد قبله واحده التفرغ ده جاء سبب شنو سبب هؤلاء الملحدين المشركين أ ل م تر إ ل ى الذين بدلوا ن ع م ة الله كفرا و أ ح ل و ا قومهم دار البوار بعد كذا ربنا قال جهنم يصلونها وبئس الغرار وجعلوا لله أ ن د ا د ا ً أ ن د ا د في التشريع أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله جعلوا لله أ ن د ا د ا ً ليضلوا عن سبيلي قل تمتعوا ف إ ن مصيركم إ ل ى النار متعوا أ ك ل و ا أ ش ر ب و ا أ ع م ل و ا زي ما دايرين لكن المصير و ي ن المصير إ ل ى جهنم وفي مشهد من مشاهد ا ل غ ي ا م ة يقول الله تبارك وتعالى ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن أ ف ي ض علينا من الماء أ و مما رزقكم الله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 فهل لنا من شفعاء فيشفع و ا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون ذ م مشاهد ا ل غ ي ا م ة عشان ربنا يوريك من قبل ما تمشي الغيامه ناس ا ل ج ن ة وناس النار جيران بعض والجيران بيحتاجوا ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ف ي ض علينا من الماء شويه مويه أ و من ا ل أ ك ل أ و مما ر ز ع ك م الله غالوا ر د و م أ م ر ي قال لهم ردوا ليهم قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الكافرين يعطون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب وقاعدين تشوفوا دين الله ولعب ا ل شوفوا فرجوا في دين الله ولعب ا ل دين بتحترم له ل ه لعب اتخذوا دينهم لهوا ولعبا والدم ي ن ت ي يبقى له لعب لمن يخرج من كتاب الله يبقى دين ا له ل ويبقى دين لعب وكل ج م ا ع ة عمل لهم طريقه وعمل لهم نظام عمل لهم لعب و ح د ي ل ف و من اليمين ل ل ش م ا ل وحدين يلفهم الى الشمال ل ل ي م ي ن وحدين يلف ه ت ح ت و فوق وده ا د ي ن بتاع له لعب ل أ ن أ ي دين ما يكون ماخوذ من كتاب الله يبقى د ي ن بتاع له لعب اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ل س ب ب غ ر ت ه م ا ل ح ي ا ة الدنيا لكن يوم الغيام مصيرهم في جهنم فاليوم ننساهم كما نسوا لغاء يومهم هذا اللي هو يوم الغيام وما كانوا باياتنا يجحدون وربنا قالنا أ ما خلتم ي يلعبوا ولغيناهم بكتاب فصلناه على علم كتاب الله مفصل على علم اما كتب الناس مفصل على جهل والكتاب ربنا قال في حد ذاته هدى ورحمه لقوم يؤمنون كتاب هدايه كتاب رحمه لاي انسان مؤمن بالله فاذا اردت تهتدي وعايز تتغي الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتغين أسأل الله أن و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في مشهد آ خ ر من مشاهد ا ل غ ي ا م ة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذ ك ر وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ي ت خ ذ و ا عبادي من دوني اولياء إ ن ا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كافرين يا تم و الكافرين ربنا سبحانه وتعالى ه ن ا يصفهم وصف عجيب الذين كانت أ عيونهم ن ه م في غطاء عن كانت م غ ط ي ة أ ص ل ما فتح عيونهم قالوا بها كتاب الله、أصل. لكن ق ر حياه ك ث ي ر ة جدا حفظوها أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا لكن كتاب الله ما قراه وكانوا لا يستطيعون سمعا حتى ما عنده ا س ت ط ا ع ة عشان يجي يسمع غال الله غال رسول الله وهذا هو الكفر الصريح لا ت ق ر ق كتاب الله ولا تسمع كلام الله معناه تمام من ب الكلام ده كان ت ع ج ي ه م في غطاء عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سمعا بعد كذا ربنا يقول افحسب الذين كفروا أ اي اتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا فكل من اعتقد في ولد غير الله ينفع يضره عنده نظام هذا كفر يخلد في النار نعتدنا جهنم للكاثرين نزلا ربنا يقول غل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا نوريكم الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كل اصحاب الباطل ضل سعيهم وهم يحسب انهم يعملوا ع م ل خ ي ر وكل واحد تجدون لا يا اخي الكلام ذا ما كذا يقول لك لا, لا لا يا اخي نحط طريقتنا ت ش ل ن ا ه ا من كتاب الله ك أ ن ه كتاب الله فراشة التمرج بتاع السمح ويخل الشين يعزل ويخل كل واحد يقولك ل شيلناها منه و ا ن ت و ا من اللي بتشيلوا و ا ن ت و ا من اللي بتخدموا شنو ما هو د ه الشرك والكفر ش ي ل ت و ا من كتاب الله ا ل ط ر ي ق ة دي كيف شيلتوها ا كيف عزلتوا شنو شيلتوا والباقي خليتم ه يعني شيلتوا السمح وخليتوا البايظ هذا هو الكفر الصريح الكتاب دي مافي أ ي مخلوق من المخلوقات عنده س ل ط ة عشان يشيل منه ح ا ج ة ويخلي ح ا ج ة ولا ربنا سبحانه وتعالى حتى ما سمح للرسول صلى الله عليه وسلم يبد فيه راي المشركين لمن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد نحن عايزين نعبد آ ل ه ا ت ن دي س ت ة يوم نعبد إ ل ه ك س ت ة يوم و آ ل ه ت ن ا نعبد ه يوم واحد الرسول فكر في نفسه كبشر قد يجوز يسمع الدعوه ست ة يوم و هو أ ع ط ي جوامع الكلم ي غ ن ع ه م فكر في نفسه ربنا يوحي و ا ل ه و إ ن كادوا ليفتنونك عن الذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك لتفتري علينا غيره و إ ذ ن لاتخذوك خليلا ولولا أ ن ثبتناك ل غ ت كدت تركن إ ل ي ه م شيئا غليلا إذن لازقناك ضعف ا ل ح ي ا ة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا ن ص ي ر إ ذ ا قبلت الشرطه يا محمد اعذبك في الدنيا مرتين وفي ا ل آ خ ر ه مرتين وما تلقى زول ينصرك انت تجد تعمل ط ر ي ق ة ك ا م ل ة ك ا م ل ة كله ا ش ا ه د ة من كتاب الله من ي ا ل قال لك شيل, شيل منه؟ وكثير من الناس ا ل آ ن يعبد الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع وبعد كده يظنون أ ن ه م يحسنون صنعا ي ا ب د ا ل ل ه ب كدن كدن كر كدن كزدن كزدن كزدن كزدن ه م س ن ك م س ن ل م د ن ل ز د ن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن ك ل د ن كزدن كزدن كزدن ا ل د ن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن كزدن ك ز ن كزدن كزدن ه م س ن ل م س ن ل م س ن ك ل د ف لهم ا ل ل د ن ك م ا ل كزدن كزدن ي ز د ن كزدن كزدن كزدن م ز د ن كزدن و ز د ن ك ل د لا لا لا ز د ن ك ز ي ن ك ز ل ن ك ز و ن ك بس ك ن ت ز ي م ا ي د ي ك الشيء ي ا أخي ي م ك ن د ه كفر يمكن ف ي ه إ س ا ء و ل و هو ه ت هو هو ه ل هو هو هو هو هو هو هو هو ا و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ك هو هو هو هو هو هو ر و هو هو ر و هو هو هو ه م هو هو هو هو هو هو هو هو هو س و ل م و س و هو هو هو هو ي و هو هو هو ه ا هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ن و هو هو هو هو هو هو هو هو ه ب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ا و هو ا و هو هو هو هو هو هو هو وربنا سبحانه وتعالى بين ان يذكر كل أ ذ ك ر ربك في نفسك يا اخي تضر و خ ت الله مش عايز إ ز ع ا ج مش عايز تزعج الناس دكله ه وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا ربنا قالوا اولئك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم و ل غ ا ي ة فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم ا ل غ ي ا م ة وزنا ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزوا استهزوا بالرسول الرسول علمك العباده لي و ربنا يقول وما أ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و أ ي إ ن س ا ن يعبد الله بغير ما شرع العباده ة ع ب ا د ة ك ف ر ي ة و ب ا ط ل ة والرسول صلى الله عليه و سلم يقول من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد مردود الله ما ب ي ق ب ل منك ل أ ن ربنا أ ش ا ر الله قد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر و ذكر الله كثيرا أ ع ب د الله بما شرع أ ع ب د الله ب ط ر ي ق ة محمد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا مناسككم عني و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة الفرغان من ا ل آ ي ة خمس وعشرين ل ى ا ل آ ي ة الثلاثين في مشهد من مشاهد الغيام ة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ي و لقد ت ليتني اتخذ ن لما فلانا خليلا اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خزولا وقال الرسول يا رب ان غومي اتخذوا هذا الغران مهجورا حيكون في غرام كثيف جدا واليوم شنو؟ ونزل ا ل دل ي حيحصل و م و ن ا ل م ل ا ئ ك ة تنزيله جنود الله ملائكه أ ب و جناحين أ ب و أ ر ب ع ه جناح أ ب و س ت م ا ئ ة جناح ك م ي ة ض خ م ة من ا ل م ل ا ئ ك ة حتنزل ونزل الملائكه ة ت حتى ا ل م ل ك يومئذن الحق الملوك ح ح ق ل ل ر ن ا م ل كلها حتى تبقى ا ن ف ا ر ساكت ما في ملوك و م ش ك ل ة و بس ما في أ ي مخلوق كائن من كان يملك شيء حتى هيدي تلبس وما تملك أ ي شيء ما تملكه ج ي حفيان ع ل ي ا ولا غجيتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم ا لن نجعل لكم موعدا و أ و ل م ر ة شوف ما لكم من بطن أ م ك كيف حتى قابل الله ب ا ل ك ي ف ي ة دي ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين ع س ي ر ا ك ف ا ر الغط الحق ورفع الباطل اليوم د ه حيكون يوم يوم عسير وبعدين ويوم يعض الظالم على يديه إيد يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ريت في حياه الدنيا لو ما مسكت لي طريقه اي مخلوق كائنا من كان اردني كما ادخل في محمد صلى الله عليه وسلم الان لمن ندعو الناس نقول لهم كتاب الله و س ن ة رسول الله اذا هو الحق الناس ما قادرين يميزوا بين الحق والباطل يقول لك فلان ماله برضه طريقته كذا طريقته شركي وكفري هو مش مشرع عشان وكلمه فلان جاد بالتجهيل له لانه حتى ك ت ل ا محمود محمد طه يمكن يظهر واحد ت ا ن ي محمود محمد طه برضه يكون اشاره له إ ش ا ر ة لكل ملحد كافر إ ش ا ر ة لكل من شرع للناس غير شرع الله ه كده عبدوهم الله الله عليه هو كده عشان نوع وسوع ويعقو عباس عبدوا مع شريعة عشان الآيات زمان كان اسم الناس الناس وابن عباس يقول كان رجال صالحين عبدوا مع الله. والآن أيضا محمد صلى الله عليه وسلم اختلفت الأسامي الأسامي في المستقبل كل صاحب شريعة وكل صاحب باطل هو فلان عشان كان تابحت ناس فلان وفلان الغيامة من زمن نس زمن كل وكل ك بدري ود محمد د يقول صلى وسلم في ويغوس جفي في مصير في يوم مفتوحة وحتى تفتح ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ر ي ت ن ي مشيت مع طريق محمد يا و ي ل ت ا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا عمل ليك ايه لغض اضلني عن الذكر بعد اذ جاني ضلوا من كتاب الله وهو يقر يوم زي الحجات استمعتوا هذه الدين اداه الاوراد داحس بالبحر وداحس بالسيف وداحس بالطياره ودا احزاب غريبه جدا وما يقول كتاب الله الكتاب ا ل ل ي ربنا يقول للرسول ق ر آ ن الفجر ان ق ر آ ن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك عسى يبعثكم ربك غ ا ا م محمودا يطلق ربكم و الله ا يقول ك ت ذا البقراو الحرف الواحد بعشرة حسنات. لا أقول ل بعشرة حسنات ألف ل ا م ميم حرف بل ا م حرف و ا ل محمودا ي م ر ف ل ا انتمسك القرآن ت ق ل ألف لام ثلاثين تلقاه حسنات ميم وين ن كدن كدن كدن ت ل ق ه عمون عشان بارك ا كده لان ل ه فيكم مفروض ل ا س ي ع ربنا ف و الرسول خليك مع رسول الرسول ا الله يا ليتني اتخذت مع مع مع خليك ليتني س ي يا ويلة ي ل ل ت ي لم خ خليلا ذ فلانا ل قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا للناس حتى الباطل بقى ح د الباطل بدا حق السبب ل أ ن ه ما عملوا ليهم قاس مع كتاب الله كلها زخرف وكلها أ ش ي ا ء غ ر ي ب ة جدا زخرفوا ليهم لحد ما م ر ق و ن من شرع الله تلقى الواحد عمره خمسين س ن ة ما يحفظ ليهم صورتين من كتاب الله ولا حديث من ا ح د ي ث رسول الله لكن حافظ كشكول في راسه ضلهم عن ذكر الله وبعد كدا ربنا يقول وغال الرسول يا رب ي إ ن قوم اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا بشهاد ة لكل إ ن س ا ن هجر كتاب الله مصير الى جهنم و ع ي ا ذ بالله وايضا يقول في صوره البغره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 لا يكرهها في الدين ما فيش ضغط على أ ي إ ن س ا ن عشان يخش في الدين ب ا ل غ س ب لا ربنا قال للرسول افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا يا أ خ ي انت ت ب ق ح ر ي ة في بلاغ بس وما على الرسول إ ل ا البلاغ المبين يبلغ ويبين بعدين ك د ه انت حر الله سبحانه و تعالى يقول لا يكرهها في الدين قد ت ب ي ن الرشد من الغير الرشد واضح والغي واضح الحق واضح والباطل واضح أ ق ل ى كتاب الله يبين لك الحق من الباطل بعد ك د ه ربنا سبحانه تعالى يقول الله والمشركين ل له يستعين ويستغيث ا عندهم أ و ل ي ا ء من دون الله برضو يبنوا ح ل ف ه م ي ي س ت ع بههم بههم ماتوا وكان ويمتون لهم القباب ويطوفوا فيها هكذا ذاك فرد عشان كذا المؤمنين ربنا قال الله و ل هو الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والإخراج الكتاب يتم يتم بفهم بشنؤ دا الكتاب در من ت ق ر أ ه ربنا يخرجك من ظلمات الشرك من ظلمات الكفر من ظلمات الفساد من ظلمات البدع أ ق ر أ كتاب الله يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي اوليائهم ؤ ه م ا ا ل ط ت ا ا ا ء ل ط و غ ل ل للناس المؤلفات رسالة تانية ورسالة والزواج أ ف تانية ن تادفة ج ب و ا ل ر تطلق الطاغوت كفديرهم ا و ي الشرع للناس ا كفروا أولياؤهم ا ا ل ل ذ ي ن و ط يخرج جماعتهم بدل ما كانوا في النور يخرجونهم ا ا ل و و ر ر ي خ ج ن من كتاب الله يخرجوهم من هدي رسول الله يخرجوهم من الحق إ ل ى الباطل يخرجونهم من, من النور إ ل ى الظلمات وبعد كذا ربنا يقول أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون و أ ي ض ا في س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب ا ل آ ي ا ت 6 4 ب ع و س ت ي ق و ل الله تبارك وتعالى إ ن الله لعن الكافرين و أ ع د لهم سعيرا خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسولا و غ ا ل و ا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب و أ ل ع ن ه م لعنا كبيرا بما الغيامة إن الله لعن الكافرين شهد لعن إن و أ ع د لهم سعيرا خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا وبعد كذا ربنا قال يوم تغلب وجههم و في النار والوجه طبعا أ ك ث ر شيء حساسه بالجسم ا ل و ج ه لكن يتغلب في النار زي الشيء تغلب وجههم و في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسول وشوف الاعتراف ده و غ ا ل و ا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبراءنا ا س ي ا د ن ا وكبراءنا يا اللهم عمل و اليكم إ ي ه ف أ ض ل و ن ا ل س ب ي ل ة ض ل و ا بس مشينا مع اسيادنا ذ ي ل ك ورانا تقول لا الله قال س ي د ي ما قال كدا ناس السيدي ما قال و ا كدا هكذا مع اسيادهم و ك ب ر ه م ف أ ض ل و ن السبيل يعترفوا دايلين شنو ا ح س عارفين رجوع ت ا ن ي ما في وخروج من النار ما في لكن بيقولوا لاسيادهم و ك ب ر ه م قالوا ربنا ف ت ه م ضعفين من العذاب الله عزيزهم مرتين والعنهم لعنا كبيرا وما يفتكروا بارك الله فيكم ما تفتكروا الكفر ذي معناها ا ل ك ف ر يكون في بيت الانبياء أ ن ب ي ء م م ك في ت ل أ ن ب ي ا يكون في كفار وربنا ضرب م ث ل يا أ ي ه ا النبي أ و ل قال ل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا ا م ر أ ة نوح وامراه لوط كانتا تحت عبين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و غ ي ل د خ ل ا ل ن ا ر مع الداخلين دين عايشين نسوان مع أنبي وبرضه اعتنقوا ا الكفر مره نوح ومرطلوب ديك عبدت ناس ود وسواع عشان الواحد ما يتوهم فلان جد الرسول ممكن يكون جد الرسول يكفر ممكن يكون ابوه رسول يكفر و ل د نوح ابوه رسول ونبي اشتغل مع الله تسعمائه وخمسين س ن ة وكفر كفر ليه لان ابوه قال لغال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموت فكان من ا ل م غ ر ق ي ن ل أ ب و ه نبي ورسول بك كافر غيرك و م ر ت في النار ومرته في النار و أ ي ض ا ممكن ا ل إ ي م ا ن يكون في بيت الكف وضرب الله م س أ ل ا للذين آ م ن و ا إ م ر أ ه فرعون إ ذ غ ا ل ت رب إ ب ن ي لي عندك بيتا في ا ل ج ن ة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين و أ ي ض ا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آ ي ة أ خ ي ر ة أ و ر ي ك م صفات الكفار ش أ ن تكون على بينه ربنا قال إ ن الذين كفروا سواء عليهم أ انزرتهم ام لم تنزرهم لا يؤمنون الكفر ده احيانا لما ن ذ ل ندخل فيه ما يتحول كله كله السبب ختم الله على غلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم عشان د ا ل د ع ا ه ما يتعب كثير مع هؤلاء الكفر والحد واتبع الباطل قدر ما تنادي قدر ما تدعيه ما يسمع ما يسمع عليه الله عطل له الاجهزه كلها عشان ك د ه ربنا يقول إ ن الذين كفروا سواء عليهم أ أ ن ز ر ت ه م أ م لم ت ن ز ر ه م لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أ ب ص ا ر ه م غ ش ا و ة ولهم عذاب عظيم والله ناغشناهم ك ث ي ر عشان يرجعوا إ ل ى الحق و ك أ ن ه كلام نقول لا يا اخي الله قال ك د ه ل ا لا ل ا ا ل أ س ت ا ذ ما قال ك د ه عشان الا السبب خلاص ل أ ن ه م مشوا في الكفر وبعد ك د ه طبع الله سبحانه وتعالى على هذه ا ل أ ج ه ز ة ولذلك ما بيسمعوا و ايضا يقول الرسول صلى الله عليه و سلم بين المرء و الكفر ترك ا ل ص ل ا ة فتارك ا ل ص ل ا ة كافر و يقول الرسول صلى الله عليه و سلم العهد الذي بيننا و بينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فكل تارك ا ل ص ل ا ة كافر يجب على كل إ ن س ا ن ممن جاك رجل تارك ص ل ا ة ما زوجه كافر و الكافر ما يحيي ان يزوج م ؤ م ن ة أ و يزوج ليه م س ل م ة الموضوع ل ا مفروض الناس ينتفلو و أ ي رجل ما مفروض يزوج ليه مرامات ص ل ي لانها ك ا ف ر ة عشان كذا هذا الكفر مصير النار إلى ولم أ ي ز ت ا صلاة ما ر ك ع نكن د ه شفاعة م ا غالة بارك وتعالى يخاطب ا ل ا الغيامة س في يوم ر ب نطعم ا سبحانه وتعالى المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أ ت ا ن ا اليقين فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين أسأل الله أن المستغين الله الحق وإياكم صراطه وأن وإياكم الحق حقا ويرزغنا اتباعه يهديني وأن يرني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 ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إ ل ا أ ع ن ت ن ا عليها برحمتك يا أرحم ارحم ل ا ي وصلي ن الراحمين ل على أفضل خلقك ه م و د ك محمد ل الأمي وعلى أزواجهم هات المؤمنين وآل بيته ومن دعا بدعوته إلى أم الدين ونسألك اللهم ربي أن توفق ولاة ل ن ومن أن أمورنا ب بيته بدعوته ربي ي أزواجهم هات دعا أم توفق ت ك ي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله رسول صلى ل وسنة ع ه وسلم أغيم الصلاة